الله حق القاتل ولا قلتن إلا أنتم مسجمون يا أهو الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالكم كثيرا ونساءا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا ان لا تقولوا قولا سريعا يفسد اعمالكم ويغفل عنكم ومن يطع انت رسوله فقد فاز فوزا عظيما الا وان اصدق الحديث انه الله واحسن الثناء على محمد صلى الله عليه واله وسلم وشط الامور احلفاتها وكل تحدث بالبدع وكل بدعة وما كل ضلالة في النار أما معنا فقد وردت نصوص كثيرة ترهل للذنوب توعد الله عز وجل من ارتكابها وتوعد من ارتكبها لأنه لا يكلمه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم من هؤلاء متوعدين الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويدخل في هذا الباب من كان له علم بشريعة الإسلام فكتم هذا العلم وأدى تعليمه إرضاءً بملك من المنوك أو بحاكم من الحكام تحليقًا لمصلحة أو طلبًا لعرض المنيوي كما فعل أحبار يهود وأبانون من تحريفهم الكلم عن مواضعه وكتبوا صفات الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنهم كانوا يعرفون ويعرفون صفات كما يعرفون أبنائهم فأحلوا الحرام وحرموا الحلال قال سبحانه وتعالى في اليهود وأنفالهم إن الذين يكترون ما أنزل الله من الكتاب ويشكرون به ثمنا قليلا عرضاً قليلاً زائلاً من الدنيا أولئك ما يأكلون في مدونهم إلا النار يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فلا يكلمهم الله سبحانه وتعالى لأنه غضباء عليهم لأنهم كتموا وقد علموا فاستحقوا الغضب فلا يوقف إليهم ولا يزكيهم يعني لا يخي عليهم ولا يمتحهم بل يعذبهم عظاماً أليماً روى الإمام أبو داود والتربذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سُلَ عن علم فكتبه أُرْم يوم القيامة برجاء من نار من سل عن مسألة في دين الله وهو يعلم جوابها فكذب هذا الأمر أنجبه الله عز وجل يوم القيامة برجاء للنار فكل من حفظ علماً فكذبه وهو ظالم على تعليمه وبثه أو قال في شيء حرام أنه حلال أو قال في شيء حلال أنه حرام فإن الله سبحانه وتعالى لا يكرمه يوم القيامة ولا يزكيه لا يمتحه لا يذني عليه ولا يوضه إليه وله عذاب همين سيادة على ذلك فإن الله سبحانه يجعل على فكه يجعل على فيه يجعل على فمه نجاماً للنار والنجام هو الذي يجعل فيه في الخاص من خلص حتى يحسن الفيادة. قال يجعل على فهه لجابا من نار. جزاء اغفاقا. ولا يطلق ربك احدا. لان الحق احق ان يتبع. ولكن اغفر الناس لا يعلمون. ان الذين يستهزئون على الله الكذب لا يفلحون ان الذين يستهزئون على الوالد كذب لا يفلحون متاء قليل متاء قليل في هذه الدنيا ولهم عذاب امين متاء قليل ولهم عذاب امين وقارئ من هذا الباب الذين ينقضون ما عاهدوا عليه الله سبحانه شون بأمااله يشون ببحفه ثم القلينا بالزكر في الدننيا ونتغ فحنفون أيبال الكادبة تح عنلك سز يوي فمنهم من يحنف في الله كسمم أنه ش السع ب ثملك وك والضاض يح أن بكادبا والآقل يُكسمم في الله ج ي أن هذه الأرض الك. والله يشهد أنه كاذب وهل المجرى قال سبحانه وتعالى إن الذين يشتغون بعد الله وأيمانهم ثمن قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة لا نصيب لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة في صحيحينا في حديث عبد الهدى المسعودة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه وهو فيها فاهر وهو فيها جاذب ليفتقع بها مالا من المسلم نقي الله وهو عليه ربان نقي الله يوم القيامة وهو عليه ربان فولأسفه فوأسف على من جعل أهول الأشياء قسمه بالله سبحانه حتى يمكن تضع من النار يعذب بها في الدنيا قبل الآخرة ألا فاعلموا أيها المسلمون أن من أقب من غيره شبرا شبرا من الأرض بغير حق عذب به يوم القيامة عذابا مهينا فهذا الشبب هذه هذا الشبر الذي أقذه ظلماً وتفالاً فإن الله سبحانه وتعالى يقصف في سببه يقصف في سببه هذا الآظم يقصف به الأرض إلى مسافة عميرة جداً ويكلمه أن يحمل آذة أن يحمل ما أبداً على رقبته فيجعل له كالطوقة ويجعلك التلالة التي تجعل على العنوك ولكن هيهات هيهات فقد لعن الله سبحانه وتعالى من غير منار الأرض من غير حدود الأرض ولو شعراً وعيداً دليل هذا ما أخرجه الرباب المخاري الصحيح من حديث عبد الله في رغب أن النبي صدى الله عليه وسلم قد من أقر من الأرض شبراً بغير حق من أقر من الأرض شبراً بغير حق خسف فيه يوم القيامة إلى سفر أرض خسف فيه يوم القيامة تنفده الأرض يوم القيامة ويدخل فيها ويدخل فيها طوعاً أو طرها من العبد المقب أن رزقه لا يأخذه له غيره فليضمئن قلب قال حسن وإن الله علمت أن لسمي لا يأخذه غيري فضمئن قلبي وليعلم كذلك قول النبي المصطفى والرسول المجتمع صلى الله عليه وسلم أدِّي الأمانة إلى من اتمنك ولا تخل من خالك أدِّي الأمانة إلى من اتمنك ولا تخل من خالك فمن فعل هذا من اخذ شيئا من الارض بغير حق فليتق الله سبحانه وليطلب الاذن من الجهات المحليه بذلك ولعذابه الاخره اشد واقرا من الذنوب التي لا يكلم الله اصحابها يوم ولا ينظر اليهم ولا يشفكيهم من يحلف في تجاره حتى يبيع سلعه وهو أو يقول إن هذه السلعة من النوع الأول وهي ليست كذلك أو يقول إن هذه السلعة خالية من أي عيب ولكنها العيب لنفسه عن عبد رضي الله عنه أن طمعنا أقام سلعة اللفت في السوق حتى يبيعها فحلم بالله قد أعطي فيها ما لم يُعطى وهذا بالله ولبسه منتشر في كثير من أسواقنا والله لقد أعطي ليه كذا وكذا ولم يعطي أحد هذه السلعة كمن قال لقد أعطي فيها ما لم يعطي ليوقع فيها رضلا من المسلمين ليمش هذا الرضا من المسلمين فأنزل الله سبحانا إن الذين يشترون بعهد الله أيمانهم كمنا قليلا ولا دخلهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا يرون اليهم يوم القيامه ولا يذقيهم ولهم عذاب اليم وفسر هذا في حديث أبي مريره في سنن الترمذي انه رجل حالف على سلعته بعد العصر ويعد النبي صلى الله عليه وسلم بقوته بعد العصر يعني أن هذا هو التاجر حالف كاذبا والله لا يحب كل محتكب كذاب من هؤلاء متوعدين بهذا العذاب من يقتذ على الناس ومن يدخل عليهم ومن يدخل كذلك على ابن السبيل والمسافر فضل ماء كان عندنا هذا ما الذي جعل الله عز وجل منه كل شيء حي لا يستغني عنه الإنس والجن ولا الدواء ولا الأرض ولا الشجر ولا الهجر من كان له زيادة عن احيانه فلا يفز له أن يمنع ضدرا لأن, لأن هذا الماء أقول لله سبحانه وتعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فلا فد لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يسكيهم ولهم عذاب أليم بقى من بينهم قال رجل منع ابن السبيل فضل مال عنده منع مسافرا أو منع رجل الإحبار من الماء وهذا الرجل عنده فضل وعنده زيادة من هذا الماء ورجل حلف على سلعته بعد العصر يعني كاربا ورجل بايع إماما بايع الاكمام بايع سلطانا بايع وزيرا فان اعطاه ازبادا وان لم يرقي دمي في يعني بايعكم من اجل مصلحة كنيويا وفي البخاري غقى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الفلاة فقال ورجل منع مقدمان فيقول الله سبحانه يوم القيامة اليوم كما منعك فضل ما لم تعمل يدانك اليوم القيامة اليوم أنه فضلي كما منعك فضل ما لم تعمل يدانك فاللهم إنا نسألك من فضله ونعوذ بك ممن يمنع مالك أقول الذي تسمعون وأستغفروا الله وإن تستغفروا إنه هو الرفض الرحيم في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا فتن لا يكلهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قلت يا رسول الله من هم خاضوا وفسروا قال وأعانه ثلاث مرات فقال عليه الصلاة والسلام المسبل والمنفق سلعته بالحرف الكاذب والمنان المنان من يتصدق ثم يؤذي هذا المتصدق عليه ويقول له أعطيتك كذا وكذا ولولا أني أعطيتك لكنت كذا وكذا والمنفق سلعته بالحرف الكاذب مر بياما وأما المسبز فمن جعل توبه تحت كعبين سواء كان قديصا أو سروانا أو عمامة أو معرفة أو غير ذلك من جر شيئا إنها تكبرا وغطي على الناس لم ينظر الله إليه يوم القيامة في الصحيحة من الحديث أبي بريضا الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر فوبه بطى يعني خيلاء وتكبرا وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الفزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا لخيلاء وتكبرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة وذلك أن الرجل المسلم دون المرأة ينبغي أن يكون لما سبو فوق الكعبين تواضعاً لله سبحانه وتعالى في الصحيحين الحديث أبي مائرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أسفل الكعبين من الإزارة في النار ما أسفل الكعبين من الإزارة في النار وعلى أبو ذو ذو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يزود المؤمن الى نصف ساق ولا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين وما كان اسفل من الكعبين ففي النار وما كان اسفل من الكعبين ففي النار تامل أيها المسلمون ما جاء في هذه الاحاديث المحمديه فإن كان الاسباب من اجل الخيلاء والتكبر كان عكوبته في الآخرة بأن لا يرضر الله إلى من فعل هذا ولا يكلمه ولا يزكيه بل يعدمه عذاباً أليماً أما إن كان هذا الإسبال لغير الخيالات وغير التكبر فعكوبته أن يعذب الله عز وجل ذلك الجزء تحت الكعبين في النار فالإسبال محرم على كل حال ولكن إن كان تكبرا إن كان بطرا إن كان قيلا فإن عقوبته تكون أشد وأعظم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فكر عقوبتين مختلفتين في فعليل مختلفتين فدل هذا على تيديم الأمري جميعا بل هذا على تعليم الإشبال سواء كان تكبرا أو كان لغير تكبر فإن كان تكبرا لم يمر إلا بعز وجل إلى من يفعل هذا يوم القيامة أما إذا فعله الإنسان دون تكبر فإن الله سبحانه يعبق ذلك الجزء النازل تحت الكعبين في النار فاعتبر يا أول الأمصار مسلم في الصعيح عن أبي هوايرة ورفوعاً بير النبي صلى الله عليه وسلم فلا بكم لا يكلمهم الله يوماً قياماً ولا يزكيهم وله عذاب أليم شيخ الزالق وملك الكذاب وعائم المستكفر شيخ الزالق فهو قد بلغ من الكبر عدية قد شام رأسه وهو مع ذلك خبيب النفس يتقلع إلى الحرار وقد أباح الله عز وجل له أن يتزوج أربع نسوة ولكن الشيطان يزيل له العمل حتى يرى حسناً فليس بالحسن فالشيخ كبير سنف ان كان مبتلاً إن كان مبتلاً بالحرار فإن عمابه يكون أشد وأعضب من الشاب قضيه الشهوة وكل الوعد الله لا الملك الكفاب من له سلطة من له إمارة من له قوة من له جاهل ولكنه يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كفابا فعذابه أشد من غيره من الكاذبين ألا فلعبة الله على الكاذبين والعائل المستكفر العائل هو الفقير هذا الفقير مع أنه فقير بيّن فقره وهو مع ذلك يتكبر ويستكبر على عباد الله فيضع الحق على قائله ويحتقر الناس كأنه ليس من من آدم ألا فاعلم ألا فاعلم أيها المسلمون أن عقوبة الفقير المتكبر أشد وأعظم من عقوبة الغني المستكبر فقد يضر الغري ماله ولكن ما بر الفقير حتى يستكفر والله لا يعلم المستكفرين من هؤلاء المعذبين والمتعوع علينا يوم القيامة المرأة المتشبهة بالرجال المرأة المترجلة المرأة التي تتشبه بالرجل في لباسه في نشيته في كلامه فقد لعب الله سبحانه المرأة لبسة الرجل ولعنى الرجل ينبس لبسة الزرعة ويدخل تحت هذا المعيد من يبيع هذا أو يشتري هذا من يبيع هذه الألبسة أو يشتري هذه الألبسة فالعونة هذه الألبسة التي تأتينا من أعداء الله من التهوذ والمصارى ألا تعلم أن الله سبحانه إذا حرم شيئا حرم ثمنا وحرم الاعانه عليه وحرم بيعا وشراءا قال سبحانه وتعالوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقابه قال الحسن رحمه الله والله ما اصبح اليوم رجل يطيع امراته في ما لهوى يطيع امراته فيما لهوى الا أكبر الله تعالى في النار الا اكرم الله تعالى في النار فالمراه مكرمه من فوق سبع سماوات المراه المسلمه اكرمها الله عز وجل بان امرها ان ترتدي الحجاب امرها ان ترتدي الحجاب الشرعي فليس الذكر كرنثا كما اراد ان يجعل الرجال كالنساء أو أن يجعل النساء كالرجال فقد حاذ الله سبحانه في قدره وشرعه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله المتشبهات من النساء والرجال والمتشبهين من الرجال والنساء واللعل هو الطوض والإبعاد من رحمة الله الرحيم الرحمن ومن يلعن الله فلن تجد لفن صراً اللهم ادلنا واهدنا واجعلنا سببا لمن ابتدا اللهم اغفر وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا سبحان الله وبحمدك اشهد ان